الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالا بالهدا فما ضبحت جرتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استو قد نأر فلما أضاء ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صمم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيّب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محظوم بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم.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 فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وغودها الناس والحجارة أعدت للكافرين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 وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُضَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنْ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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويقضون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.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 وقل لا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئت ما وكل منها رغدا حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه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 يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّا يَفَارْهَبُونَ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُمُ صَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ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 وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّذِي لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَتُهُ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ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 ما تنبت الأرض من بقلها وغثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم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 قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بغرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا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 وأنتم عرضون، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أوفسكم من دياركم، ثم أقرتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء يقتلون أنفسكم وتخرجون فرقة وتخرجون فرقة منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإي أتوكم أسرار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 ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافن عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وأتينا عيسى بن مريم البيانات وأيدهه بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ أَسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبُتُمْ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 بِأَسَمَّاهُمْ أَشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَيِّ أن يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَلْضِينَ أن أَيِّ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ أَيِّ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ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 ولا تجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي وعمر والله بصير بما يعملون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 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وبيكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون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 وما هم بضار نبِه من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى هما له في الآخرة من خلاص ولبئس ما شر به أوفسهم لو كانوا يعلمون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 تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يُقنون إن أرسل لك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصر حتى تتبع ملتهم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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عذل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن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 وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخذ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير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 وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُتي موسى وما أُتي موسى وعيسى وما أُتي النبئون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاغ فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون،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 وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَغْلُبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاوَاتِ فَلَنُوَلِّيَنَكَ غِبْلَ تَرْضَاهَا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 إِنَّ الصَّفَاءَ وَالْمَرْوَتَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ يَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَيُّ التَّطُوَّفَ بِهِ مَا وَمَا تَطُوَّعْ خَيْرٌ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ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 والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الْرِيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرُ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 أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونذاء، صمّ بكم عميم فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله كل من طيبات ما رزقناكم وشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اوهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلاثم عليه ان الله غفور رحيم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في مطونهم الا النار ولا يكلمهم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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب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 يريد الله بكم اليسر ولا يريد منكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلِيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ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 وَاَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَغِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْك فَإِنِّي أَتَهَوُّ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِّي أَتَهَوُّ فَلَا عُدْوَانٍ إلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الْشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالْشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ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 وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفَضَّنَا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وغنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى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 يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، أدخلوا في السلم كافة، وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ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 قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ كُتِبْ عَلَيْكُمُ الْغِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ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 والله يدعو إلى الجنة والمعفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيط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 ولا يحل لهن ان يكنمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن حق مدهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ النَّبِيُّ الْمَعْرُوفُ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُمْ بِإِحْسَانٍ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 إِنْ ظَنَّ أَيُّ قِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَينُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ أَفَبَلُ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِحُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ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 Zalik yang azabnya man kan min kum yamin bila Allah dan Yumul Akhir zalikum azk alikum wa azhar walahu yalam wa antum la talemun wal waladat yurzign awladuhun pohlin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 وَمَتِّعُوهُنَّ على الموسع قدره وعلى الْمُقْتِرِ قدره مَتَّعًا بالمعروف حقا على الْمُحْسِنِينَ وإن طَلَّقْتُمُوهُنَّ من قبل أن تَمَسُّوهُنَّ وقد فَرَضْتُمْ لهن فريضة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 Maha yang diberi kredit Allah kredit yang hebat, jadi dia memperkuatkan dia dengan banyak kelemahan. Allah mengampuni dan mengampuni, dan kepada-Nya kalian kembali. Bukankah kalian melihat orang-orang Israel اذ قَالُوا لِنَبِيِّه لَهُ مُبَاعَثٌ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلَعَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أخرجنا من ديارنا وأبنائنا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 والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آيت ملكه أي يأتيكم التابوت فيه سكينة أي يأتيكم الطابوت فيه سكينة من ربكم وبقية من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 فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوا تُبِلُ الْجُنُودُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهْرٍ فَمَنْشَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهْرٍ فَمَنْشَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَقْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي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 Kata yang berpandangan bahawa mereka adalah malaikat Allah, berapa daripada mereka adalah sebahagian kecil, berapa daripada mereka adalah sebahagian kecil, dan sebahagian ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 وآتينا عيسى بن مريم البينة وأيدهنه بروح القدس ولو شاء الله ما قتلت الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينة ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتل ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي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 قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليضمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا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 والله غني حميم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا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 ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتراء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين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 Lahuhu fiha min kulli thamarat, wa asabuh al kibar, walahuhu dzuriyyatul zaghfa, fa asabha i'qsaum fi hilar, fa htaqad. Kdzalik yubayin Allahulakum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 Wahai yang telah hilang hikmah, fakad awtiya kira-kira. Waa yang tidak dapat mengingat, ulul albab. Waa yang tidak dapat mengingat, ulul albab. Waa yang tidak dapat اِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَاِن تُخْفُوها وَتُؤْتُوها الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّم فكتبوه واليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أي يكتب كما علمه الله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 فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان مما ترذون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى ولا يأبش شهداء إذا ما دعو ولا تسأبوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسق عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجاره حاضرة تديرونها بينكم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 Fiyafir lima yang ia sha'w, wiyaghzib lima yang ia sha'w. Wallahu ala kull shayin qadir. Aman al Rasul bima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 لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخرنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا